على المؤلف وتخصيص النطق بالقياس هذا مر معنا ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله وقول الرسول وبقي عندنا مسألة واحدة وهي فيما يتعلق بالسنة يعني نقول عندنا تخصيص السنة بالسنة وعندنا تخصيص القرآن بالسنة فإذا قلنا تخصيص القرآن بالسنة فنريد بالسنة سواء كانت السنة القولية او الفعلية او التقريرية وين كنا نحن وقتينا بمثال في ايش؟ بالسنة بالسنة القولية في تخصيص الكتاب مثل ايش؟ ما الذي خططنا؟ خططنا الكتاب بالسنة مرة معنا يوصيكم الله في اولادنا هذا مثال؟ من من القران خصص بالسنه القوليه وهو قول لا يريد المسلم الكافر طيب بالسنه الفعليه ما مثاله لفظ عام في القران خصص بالسنه الفعليه ايوه مخصوصا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس صلوات يعني قد يدخل الفعل ضمن القول لأنه ورد فرضية الصلوات الخمس بالقول تشديدها بالاسم لكن اوضح يتأوضح ما يوجد مخصص لنا بالفعل نقول قال سبحانه وتعالى في حق النساء ذوي المحيط ولا تقربوهن حتى يظهر ولا تقربوهن حتى يطهم فهذا لفظ عام يدل على إيش؟ على النهي أن القرب مطلقا لا تقربها ليس مجرد الجماع فقط بل لا تقربها مطلقا هذا اللفظ العام مخصص بفعل النبي عليه وسلم وهو أنه كان يأمر نساءه أو إحدى نساءه إذا كانت حائضا أن تتذر ثم يباشرها أن تتذر ثم يباشرها وهنا خصص الآية بإيش؟ بفعله خاصه الايه بفعله وان كان امره لها بان تلتزم هذا فيه نوع هذا فيه نوع تخصيص قولي اما التخصيص التقريري فلم يتضح لي فيه مثال غايه ما فيه ما ذكره بعض الاصوليين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابه على عدم الزكاه في, في, في, في الخيل على ان الخيل لا زكاه فيها كانوا لا يزكون والله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها وكانوا لا يزكون الخير فأقرهم على ذلك فقالوا هذا عموم الزكاة مخصص بما يتعلق بالخير لكن نقول هذا المثال هذا المثال غير سالم من المعارضة لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقه ليس على المسلم في عبده وفرتي صدقة؟ فهنا النص هو الذي أخرج هذا المثال. هذا هو حاصل ما يتعلق بباب القياس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وباب الخاص عفوا باب الخاص والخاص والعام الحديث عنه يطول. لكن هذا لا يناسب مقام الاختصار الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. وبعد ذلك إن شاء الله نشرع. فيما يتعلق بالمدمن والمبين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه